وقال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر اتاها ليلا وكان إذا أتا قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاترهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين بعد بيان مالك رحمه الله آثار فضل الجهاد في سبيل الله يأتي بقضية فتح خيبر ليبين الزمن ويذكر مالك رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى خيبر ليلى او وصل الى خيبر ليلى وكان اذا وصل ليلى لم يبر حتى يصبح فلما اصبح بخيبر خرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم المساحي جمع مسحاء وهي الفأس التي تمسك الأرض والمكاتل جمع مكتل والمكتل هو الكفة أو المكتر أو ما بين الاثنين وكما يقولون يسع خمسة عشر ساعا أو إلى غير ذلك فقالوا محمد والله والخميس الخميس الجيش قال سمي الجيش خميسا لأنه يقسم خمسة أقسام المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والمؤخر فهذا تقسيم الخماس من اجل هذا سمي الجيش جيشا وما لم يكن فيه هذا التقسيم يسمى سريا فقالوا محمد والله والخميس فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خريب خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم الساحة هي المكان الفسيح بين البيوت مثل الرحبه فساء صباح المنذرين يعني صباحهم سيء عليهم في هذا الحديث أو في هذا الخبر ياخذ العلماء في التفصيل عند كل جزئيه اولا خروجه صلى الله عليه وسلم معلوم انه كان في سنه سبع من الهجره عقب عودته من صلح الحديبيه وهنا في فقه التاريخ وفقه السيرة لما كانت اليهود بخيبر وكان المشركون بمكه والمدينه بين بينه ولم يأتي الى خيبر ويترك المدينة للمشركين ولم يذهب للمشركين ويترك المدينة الى, الى اليهود ولكن عقد صلح الحديبية مع المشركين بهدنة عشر سنوات ورجع حالا وبكما يقولون غزو خاطفة وبادر الى خيبر جاء في اواخر الحجه وخرج في اوائل المحرم ربما شهر واحد بين مجيئه من حديبا وبين ذهابه الى خيبر وذهب الى اليهود ومن اليهود في خيبر الواجب علينا ايها الاخوه ان زعلتم من تعلم الرمايه لا تغضبوا من تعلم السيره وفقها اليهود في خيبر بعضهم يقول كلمة خيبر سميت على اسم رجل كان اسمه خيبر وجاء ونزل بها من العماليق، وبعض يقول بغير ذلك من الاسماء او خيابر لعدة اشخاص. اليهود حينما كانوا في اليمن وانهدم السيل العريف. وجاء البعض يطلب دار هجرة اخر نبي من علمائهم. وهي عندهم بلدة سبخة ذات حرار ذات نخيل. فبعضهم لما جاء إلى تيمه وجد النخيل ووجد بعض الحرار قالوا هذه فنزل. وبعدوا قالوا لا ليس السبخة. فتقدموا فوجدوا خيبها. فقالوا هذه هي فنزلوا بها. وبعضهم قال لا فتقدم حتى جاء إلى المدينة. فكان تقال اليهود بداية نزولهم من ذاك المديح. ثم الذين نزلوا بالمدينة القبائل الثلاث بنو كريضة وبنو قينقاع وبنو النظير وكانوا متفرقين بالمدينة. وقع من كل كانوا الذين جاءوا المدينة لأي شيء ينتظرون مبعث نبي آخر زمان ليتبعونه. ولكن تقنير المولى سبحانه كان اليهود في المدينة يتقاتلون مع الاوس والخزرة دائما بحكم الفوار والخلطة وهؤلاء مشركون وعولئك اهل كتاب يهود فكانوا يقولون للأوس والخزرة ليبعث نبي اخر زمن يخرج من الحرم نتبعه ونقتلكم شر قتله. فكان الأنصار فكان الأروث يسمعون هذا من قوم أهل كتاب عندهم علم سابق فلما حج بعض الأشخاص وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في قالوا هذا الذي توعدنا به اليهود فرجعوا إلى قومهم واخبروهم فيما بينهم سبعة نفر أو اثنا نفر في أول مرة المرة الثانية سبعين ونساء ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يسبقكم يهود عليه اي مدام هذا هو الذي ينبصر من يتابعه لنسبقهم عليه وفعلا وجرت بيعة العقبة الاولى للنفر القليل وجرت بيعة العقبة الثانية على المعاهدين للهجرة ويحمونه مما يحمون نساءهم وابناءهم وهنا جاء الاسلام الى المدينة قبل ان يهاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تحرك الحسد اليهودي فحسدوا العرب على سبقهم ابن الاسلام دونهم قالوا كنا نظنهم منا لانهم بنو اسرائيل يقول شعب الله المختار ولكن هذا الشعب مجعوم بانه المختار ماذا كان موقفه مع الانبياء او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى او بش مستقباركم ففريقا كذبتم وفريقا شوفوا سر القرآن يا جماعة ففريقا كذبتم هذا ماضي ولا مضارع ماضي وفريقا تقتلون هذا ماضي ولا مضارع مضارع لان شر القتل في نفوسهم ولأن محاولتهم القتل للانبياء مستمرة ولذا حاولوا قتل رسول الله أولا سحروا ثانيا وضعوا السم في خيب ثالثا أرادوا رمي حج صخرة عليه حينما ذهب يطلبودية رجلين ما وفروا شرا لقتله صلى الله عليه وسلم إلا فعلوه لكن عصمه الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون من فنيبغيكم النبي طعنكم هذا اذا اصبحتم لا تصلحون بحمل رسالات ولا لبعث نبوه فيكم لانكم إما تكذبون او تقتلون اذا لا بد ان يكون من غيركم ولذا كانت بعثه أو هجره الخليل عليه السلام بهاجر واسماعيل من ارض النبوات ارض الشام ليضع الفكرة الاولى للنبوة في ارض العرب. ربنا اني اسكنت من ذريتي بايش. وهذا غير ذي زر. ربنا ليقيم الى اجعل ربنا اضع فيهم رسولا منهم يد عليهم اياته. واستجاب الله الدعاء. وبعف النبي من اولئك القوم الذين لم تتخلق قلوبهم هو جهاله لكن ما في مبادئ ما في مبادئ فاسده فيه جهلة وفاق بين إنسان يكون قد سبق إليه مبدأ فاسد وبين إنسان عام جاهل لا يعرف شيئا لأن صاحب المبدأ الفاسد تحتاج أن تنتزع فساد مبدأه ثم تأتي بمبدأ جديد أما الجاهل فليس في حاجة إلا أن تعلمه ويسير مع من علمه إذن اختار الله سبحانه وتعالى نقل النبوة إلى هذا الموطن في هذه الأرض، فحسد اليهود الأنصار على ذلك أو الأوس على ذلك، وصارت المراس بين المشركين وبين اليهود. أخبرونا و... بعثوا فقفة، أخبرون أنتم أهل كتاب هل الذي نحن عليه من عبادة الأصنام على دين الآباء والأجداد؟ او الذي يدعوننا اليه محمد. قالوا لا انتم على خير. وانتم الذي عليه احسن. اذا اتحد القفر. قالوا اسالوه عن ثلاثة اشياء. ان اجابكم في الجميع فهو كاذب. وان ترك الجميع فهو كاذب. وان اجاب في البعض وترك البعض فهو صادق. فان كان صادقا فهو. وان كان كاذبا فشأنكم فيه. سألوه رجل خرج وفوف العالم وكان له شأن غطي فكر. عن فتيه خرجوا من ديارهم ماذا كان خبره. سألوه عن الروح. ونزل. في كل هذه. يسألونك عن الروح. والروح من امر ربي. الوحدة نجب عليها. ويسألونك عن ذي القرنين. قل سأكل عليكم من ايش ذكرى. للقرنين من هو؟ رجل في التاريخ. والرسول نسعى في صحراء. لم يقرأ سجنا لتاريخ ولم يقرأ كتاب ولم يسمع شيئا من ذلك. ولذا لما كان في معرض التحدي يأتي الجواب ايضا بتحطيم كل تحديهم. يسألونك عن القرنين قل سأدلو. تلاوة. والتلاوة تكون بتلقين وبوحي عليكم منه ذكر لا ينسى بل ذكر يكون ظل دائما وبين القران الكريم عمل للقرنين انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا وذكر مواقفه الثلاث موضع الشمس ومغربها وموضع السد وهنا توحي القصه انتم تسالون عن رجل مضى في التاريخ ونحن مكننا له بالاسباب حتى كان على تلك القوة من الممكن ايضا ان نمكن لرسولنا من الاسباب ما يمكن ان يبلغ ما بلغ به القرنين. اذا خذوا حذركم. لم تكن قضية ذو القرنين معجزة او امرا خارقا للعادة. لانها تكون عفوية وبنت وقتها. ولكن العمل المسبب باسبابه يظل قائما ما دامت الاسباب موجوده ثم ذكرت ام حسبت ان اصحاب الكهف الرحيم كانوا من اياتنا عجبا? وذكر القصة اهل الكهف. اذا اجاب عن البعض وسكت عن ايش? عن البعض. ولكن اليهود مع ذلك يدسون ويتآمر ما بقي للقوة كما هي شأن الجاهل تحاجه بالعقل ويمشي معك الى ان يعجز فاذا عجز باللسان ما بقي الا السناب طريقة الوحشية اما بالعقل اما بالاقناع لا. اذا انت قريش او ارد مع اليهود وجاءت غسوة الاحزاب من اجل ان يقتصوا الاسلام من جذوره. ولكن وكفى الله المهل الى القتال اذا بعد ذلك نقضت اليهود العالم لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء المدينة يا سبحان الله يا اخوان والله نحن مقصرون في حق انفسنا يأتي النبي الى المدينة مهاجرا والمدينة فيها في مجتمعها ماذا وشركون يعبدون الاصنام قلة مسلمة يهود مترفسون إلى مجتمع من أي نوع هذا خليل وكل عدو لبعض ماذا يفعل الإسلام وسط وثني ويهودي وهو داخل عليهم فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المهاجرون أشخاص رافدون على بلدة ليس من أهلها وانتم تعلمون المزاحمة الاقتصادية كما يقولون في ولا في. ماضية. بريتانيا تنعد ان تتقبل رعاياها الذين رجعوا اليها ازمه اقتصادية والمدينة تتقبل المهاجرين باي شيء لا توقف اقتصاد ولا بسعب قيود ولكن برحب الصدور وطيب النفوس والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما قوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوخ نفسه فأولئك هم المفلكون هذا المبتدا في الانصار هو الذي مهد ورحب ووسع أولئك المهاجرون الذين وردوا عليهم حتى إن أحدهم ليقول لمن آخر بينهم صلى الله عليه وسلم زوجتان. وانا رفيع المال. اختر احدى زوجتي اطلقها وتعتد وتتزوجها. وقاسمك مالي. فيقول بارك الله لك في زوجاتك وفي مالك يدلني على السوق. الى هذا الحد. تلقى اخوانهم المهاجرون. فاخى النبي صلى الله عليه وسلم. بين المهاجرين وبين الانصار وبين الاوسار انفسهم وبين المهاجرين انفسهم وكانت اخوه اقوى من اخوه النسب دما ولحمه وكانوا ورثونا بها وهكذا كتب المعاهده فبين المسلمين مؤاخاه اسلاميه انما المؤمنون اخوه ماذا يفعل مع اليهود كتب معاهده وهي اقدم وثيقة في التاريخ الإسلامي مع اليهود جميعا بأنهم مع المسلمين يدا على من عادر ويعينون إذا جاء قتال ولا يشاركون عدوا على المسلمين وإلى آخر ولا يجنون جريمة ومن جنى جناية منهم فمرده إلى رسول الله إلى آخر كما يقول علماء التاريخ وعلماء القضاء أوسع وثيقة تاريخية اجتماعية لا كما يقول قالوا العرب ولا قالوا الغير اذا عاهدوا رسول الله على السلم وعلى التعاون في السلم والتعاون في الحرب ولا يعينون عدوا على المسلمين اذا عاشوا مع رسول الله في حلف ولكن نقض الحلفة تعاونوا او تعاهدوا مع قريش على قتال المسلمين وكفى الله شرف اذا اجلاهم رسول الله عن المدينة الى اين الى خيبر. وكان في اجلائهم ما جاء في سورة الحج: فقول بيوتهم بايديهم وايدي المبنن فاعتبروا يا اولي الابصار فلما اجلاهم من المدينة كان على شرف يحملون ما تحمل الابل الا السلاح ما كان من الذهب ومن منقول يحملونه معه اما البيوت والاراضي والسلاح فلا ياخذونه وخرجوا الى خيبر لما نزلوا بخيبر وكان لهم على ذلك عهد اي على ان ينزلوا بها على هذا الاساس فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من جانب قريش في مكة. وعقد معهم صلح حديبية وهو انتضع الحرق بين الفريقين عشر سنوات ومن شاء ان يدخل في حلف محمد دخل فيه ومن شاء ان يدخل في حلف قريش دخل فيه رجع حالا وكانت حكما قبل ان تنقض قريش حلفها. فجاء اليهود الى خيبر ماذا فعل؟ يذكر لنا مالك ماذا فعل صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك تمهيدا لمجيء رسول الله إلى خيبر قالوا خرجا بألف ربعمائة بأكثر بأقل أو ألف ربعمائة رجل ومئتي فارس إلى غير ذلك من العبد لا يهمنا أعداد ولا ارقام ولكن يهمنا المنهج والخطة في القتال نزل صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وخيبه كما تعلمون حوالي 150 كيلو عن المدينة فنزل بها وهي ذات حصول فقاتل قتالا شديد مبدأ المجيب كان اليهود يسمعون بأن الرسول سيتوجه إليهم ومكثوا عشرة أيام يخرجون في عدد عشرة آلاف مقاتل بأسلحتهم ولم يأتي أحد فلما مضت عشرة أيام ولم يأتيهم احد ظنوا ان الامر قد انتهى وانا ايضا من خطط الحرب فخرجوا صبيحة ذلك اليوم بمساحيهم ومكاتلهم لا بسيوفهم ورماحهم فلما خرجوا لزراعتهم وانتشروا قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر خريبت خيبر يقول علماء البلاغه الجناس بين خربت وبين خيبر جناس ايضا لفظي ولكن فيه معنويا ايضا وهو تفاؤل بان اسمها ايش خيبر اي خيبة لها خربت لو قدمنا الحروف اخرنا خيبر خربت ونحذف الياء بيان اذا الخراب والخيبر يشتركان في اصل الماده فكبر صلى الله عليه وسلم وهذا شعار المسلمين في القتال يقولون العسكريون في غزوة العبور او في وقعة العبور ان بعض الصحفيين الاوروبيين وبعض الاسار اليهود يقولون اين الجنود الذين قاتلوا ولم نرهون يلبسون ثيابا يابا بيضا ويقولون الله اكبر هم مدد من الله سبحانه علم صدق اولئك ونصرة الحق وكان باسم الله الله اكبر فلما جعلوا شعارهم الله اكبر نصرهم الله وهكذا يتفق المسلمون بان شعار القتال في سبيل الله التكبير وفعلا مهما كانت قوه العدو فالله اكبر اذا يستشعر المسلم حينما يقبل على عدو بانه الجند الله والله اكبر اذا عدوه اصغر ولذا اذا اكتمل ايمان المسلم وقابل الجبال لزالت وقابل البحر لجولت وقابل الوسوش لاستانست وهكذا العلاء بن الحضرمي لما ذهب الى البحرين وعلم اهل البحرين بمجيئه حاز السفن الى جهتهم وبقي البحر بين العلاء وجيشه وبين العدو هل رجع العلاء وقف يخاطب البحر وقال ايها البحر انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله وقال لجنده لقد اراكم الله ايه في البر اي حينما انتهى ماؤهم وليس في الصحراء ماء اي في الدهناء ربع الخال كما يقولون فساق الله لهم في الظهيره سحابه جاءت من بعيد حتى اضلتهم فانطلت على حسابهم وشربوا وستودوا بالماء وسقوا رواحلهم وملوا قرابهم ومشوا في طريقهم فقال لهم ان الله قد اراكم ايه في البر هو قادر على ان يريكم آلة في البحر. اني على امر. قالوا ماذا? ان اخوض هذا البحر. قالوا على بركة الله. فتقدم وخاطب البحر. البحر عنده عقل يسمع? ايه عقل? عنده ابن يسمع? لكنه خلق من خلق الله. لكنه كما قال العلاة. العلاة ماذا فعل? رجع يا الخيادة العليا. رجع يا الله سبحانه. الذي بيده ملكوت كل شيء. فقال ايها البحر ان تجري بامر الله ليس بامرك ولا قوتك ولا قوه الفجر ولحق ذلك جند في سبيل الله اذا انهر كله لمن؟ الى الله اجمد لنقاتل قاتل فجمد البحر وعبر الجند يقول ابن هشام يقول ابن كثير فوالله ما ترجل من الفارس ولا احتفى من المنتحل اي راكب فرس من جلدي واللي حذاء ما خلعوش ومشوا على النائك كالبصار وقاتلوا عنو الله اذا حينما يقول المسلم الله اكبر يعلم بانه يقاتل في سبيل الكبير سبحانه وهو اكبر ما كل ما تستكبره في عينك اذا تستصغر كل عظيم امام عظمة الله سبحانه وهكذا بدأ صلى الله عليه وسلم حينما راى اليهود يخرجون قال الله الاكبر خربت خيبر هذا الاخبار منه صلى الله عليه وسلم خربت خيبر ولسه ما حصل قتال اخبار بالمغيب ولا ماذا تفاؤلا تبقعا تحسبا للواقع استنتاج كل ذلك تستطيع ان تقول ان قلت استنتاجا لانهم خرجوا من غير استعداد وهذا جيش مستعد اذا ان الخرام محاصر. ان قلت من مغير فالله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على ما يشاء من الغيب. ان قلت ان ذلك من عوامل القوة المعنوية لان المسلمون خرجوا المسافة لسفر طويل مئة كيلو على اقدامهم وعلى الابين. ويواجهون عدوا متمكنا في بلده. فاذا ما سمعوا من الصادق المصدوق وهو يقول خربت خيبة اذا يقاتلون على امل انهم منتصرون ولا لا يكون عندهم يعني اشعار اشعار بانهم سينتصرون ويخربون خيبة يقاتلون بمعنوية قوية وهذا الواجب على قائد الجيش ان يبث القوة المعنوية في الجند قبل ان يبقى العدو لان المقاتل قال الفتن القلب هناك اليهود فقدم في قلوبهم الرعبه يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمن فاعتبروا يا بني الابصار الجندي الى دخل الرعب في قلبه لا يقوى على حمل السيف في يده لا يستطيع ان يصور الهدف لا يستطيع ان يتحكم في نفسه اما اذا كان قويا لا يبالي بمن كان امامه اذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر من باب الإخبار بالمغيط من باب السنتاج بالقرائم من باب تقوية معنويات الجن وكل ذلك واجب على القائد أن يقترب ثم ذكر صلى الله عليه وسلم إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنفر كانه يبين مدى أثر نزول الرسل للقتال لا شك أنه كما أخبر في هذا الأثر ساء صباحهم أي سيصبحون أو في هذا الصباح ساء صباؤهم عما كانوا ذي قبل لأن وراءهم الخط والدمار نعم. هذا إخوان ما ذكره مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ووصوله إليه واقتصر من الحدث او من الغزوة على ما يتعلق بمقصده في هذا الباب وهو انه صلى الله عليه وسلم نزل ليلة فلم يبدأ بالقتال وانتظر حتى الصباح وهذه سنة القتال في سبيل الله كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد قوما يبيت بعضهم يقول لأن الليل لا يمكن وبعضهم يقول الليل الناس مجتمعون ويكونون قوة باجتماعهم فينتظر حتى يطلع النهار وينتشرون فيكون اضعف لهم في تفكتهم وبعضهم يقول له كان صلى الله عليه وسلم ينتظر إلى الصباح ليعرف هل هناك مسلمون أم لا فاذا سمع اذانا بالصباح جنب عنهم لان لا يأخذ البريء بذنب المجرم وان يقتل المسلم مع غير المسلم واذا لم يسمع اذانا اغار صباحا ومن هنا قال المالكية الاذان شعار الامة الإسلامية لو اتفقت قرية على تركه لقوتلوا عليه اما شخص أو فرق او مسجد تعطل فيه فلا مانا. ولكن قرية لا يسمع فيها اذان الله اكبر هذه تقاتل حتى تقيم تلك الشعيرة الاسلامية. فقالوا لما وصل ليلى لم يدى بالغتاب وانتظر الى الصباح من ادل ان يرى هل هناك وصل اسلام الى احد هل احد اذن ام لا? فلما لم يسمع اذان بدأ بالقتال. وخيبر بطبيعتها حصول متعدده يتعلق بنهاية القصة اكمالا وايجازا انه وقع قتال وتحصل الاخرون في حصول وجاءت صلى الله عليه وسلم الشقيق وهو صداع بالرأس. بعضهم يقول اخلا علي ابو بكر الراية. بعضهم لم يقل كذا ولم يقل عليهم فقال صلى الله عليه وسلم لا اعطي الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عند هذا الاثر فقط يقول لا اعطي الرايه غدا رجلا حسيب نسيب شريف كريم قوي شجاع جندي مقاتل قائد مغفر ولا ماذا قال اعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه مؤهلات القياده لان من يحب الله ورسوله اشد امتثالا وطاعه لله ولرسوله